119. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 110. قل تربطوا فإني معكم من المتربصين 111. أم أَمْ أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 112. أم يقولون تقوله بل لا 113. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 114. أم خلقوا من غير أَمْ أم هم الخالقون 115. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوكنون 116. أم عندهم خذائن ربك أم هم أَم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين 114. أم له البنات ولكم البنون 115. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 116. أم عندهم الغيب فهم 117. أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون 118. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 119. وإن يروا كسفا من السماء ساققا يقولوا سحاب 114. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 115. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 116. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن لا يعلمون 114. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 115. وسبح بحمد ربك حين تقوم 116. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 117. بسم الله الرحمن مَا ضَلَّ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى 111. وما ينطق عن الهوى 112. إن هو إلا وحي يوحى 113. علمه شديد القوى 114. ذو مرة فاستوى 115. ما كذب الفؤاد ما رأى 113. أفتمارونه على ما يرى 114. ولقد رآه نذلة أخرى 115. عند سجرة منتهى 116. عندها المأوى 117. إذ يغشى السجرة ما يغشى 118. ما زاغى البصر وما طرى 117. لقد رآ من آيات ربه الكبرى 118. أفرأيتم اللات والعزى 119. ومنات الثالثة الأخرى 110. ألكم الذكر وله الأنثى 111. تلك إذا إن هي إلا 118. وأسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 119. إن يتبعون إلا 111. ولقد جاءهم من ربهم الهدى 112. أم للإنسان ما تمنى 113. فلله